اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كلام الله عز وجل خير البر جامعه الله عليه وسلم وصحابه كل مبتدئ في النجا وكل جديد في الغدار وكل وغدار في النار ثم توقفنا اين دخل معرض؟ بالنواصل ها؟ النوصي. طيب بالنواصل سبق عند ينا فكان المضاعر و انه معرض وعلامات فتكبنا على المات إعراضي وحالة النصب وحالة الجزء بعد ذلك لنا النواصب التي تنصب الفعل المضارعة خلنا خلنا قسم منها ينصب المضارعة بلفز وهي أن وذن وكيف وإذن والقسم الآخر ينصب المضارف بأن مضمرة متسكرة على الموجودة إما جوازا وإما وجوبا فبعد نام 3 فننصب إلى جواز وبعد حجة الجحود وذا جاء الجواب الفائي سببيه او روعيه او او تكون منصوب بيان مرتين وجوبا لا نعم تفضل اا اخذنا هذا الالم لن يشهد بالحكة وقلنا عند الزوء بذور الفائل وذور مية إذا كان ثاني المبارك قد تبق بطلب أو بنفس وبعده جاء المبارك في سياق جواب مشبوكا بثائل جواب كذل السببية أو الوارو من الحديد المائية فإن في ذلك هنا ينصب وجوباً بأن مضمرة جوائما مضمرة وجوباً فإن في المضالح هنا ينصب بأن مضمرة وجوباً فالذي المضالح ينصب بأن مضمرة وجوباً إذا سبق بقلب أو لا والقلب هنا تمانية أمور الأمر النهي الجعاء الفتفام التمني الترجي العرض والتحضير والنفي معرض نبدأ ونمثل كل واحد الأمر معناه الأمر معناه الإنجام والحجم والوجود ويكون من الآلهة من دونها واضح دون ان نذكر تعريف الامر طيب اصوليا ما لا به الشارع الامر هو ماذا هو ما فيه طلب الأمر هو طلب الفعلي الأمر طلب الفعلي وبعضهم يزيل على وجه الاستعلال طلب الفعلي على وجه الاستعلال هذا التالي في الحصولي ليس الإجابة أو الموضوع موضوع يقول للناظم جانعا الأمر ومعناه وما يدل عليه أمر ما استعلى وأكسه دعاء وما تساوي فالكماس وقعاء أمر ما استعلى وأكسه دعاء وما تساوي فالكماس وقعاء أي كان طلب الفعل ما هذا الاستهلاف أي الذي طلب أعلى مرتبة ممن طلب منه الشيء هذا أمر وإذا كان طلب الفعل ممن هو دون لمن هو أعلى منه هذا دعاء وإذا كان طلب الفعل ممن هو مساوي له هذا ماذا؟ الاتماس ولهذا العلم النقاش طراط العلو والاستعناء هذا محل محل القصول والحافظ أن الأمر هو طلب الفعل طلب تحصيل الفعل ذا وجه مثاله قول الشاعر يَا نَا قُسِيرِ عنقا تسيحا إلى سليمان فنستريها ومثاله أيضا مع يواوي المائية ذاكر وراجع دروسك وتنجح في الاختبار وتنجح في الاختبار وره. هذا الأمر إذا جاء أبانهم مبارئ اصحب بفاق السببية أو هو المائية هو ينصب بفاق بماذا يقال مضموعة الوجوبة هل فهم؟ النهر هو طلب الكف عن الفاق طلب الكف عن الفاق да i do rosic fater se da fredestival ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ايضا لا لا لا تبتدع وجهلك لا تبتدعين بالله وتهلك Hvala što ها طيب بقول كيف قبل الاستفهام بالجاء يرجع كل هذا في مناقشات يعني اشتراط العلوه الاستعلاء في, في الأمر والنفي هذا مناقشه مناقشات اصوليه يعني هذا الأمر يشترط فيه العلوه الاستعلاء فرق بين العلوه الاستعلاء لأن العلوه الامر قال مرتبه من الا نأمر قد يكون اعلى منه يعني من حيث الرتبه لا يجب ان يكون اعلى منه الحقيقة. آل. في الحقيقه المصدر دعاه اله واضح فلا بدر فهي اجف كان امر او نهي يكون من الاعلى الى الاجرم الجاء من المساوي يبيذني رقمنا اولا ما في وانا استعلا او طلب الفعل من الاعلى الى الاجرم والكب ولنهي طلب الكف من ال기�ерх إلى الى اجنب هو الكف من الى الى اجنب هذا هو العلم ماونا لنشاركتون طلب الفئن او الكف من المساول من الدون الى الأى من إلى المساول من, من, من الادون الى الأع � من الادون الى الأى في النهي في النهي الشابح رسال آخر قبل الجعال قوله تعالى ولا تتغو فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم ولا تظن ان سيحل الدعاء اللهم وفقني فأنجح في الاختبار فتقول مهديني الصراط المستقيم واوافق السنه هل قال أبو الزهد والمراض منه السؤال عن الشيط مثاله فهل لنا من شفهاء فيشفعوا لنا أول رب فيشفعوا فهل لنا هل لنا استفاما صح؟ هل لنا هل من شفاء هل استفاما فيشفعوا فأسال ريا أي يشفعوا فيشفعوا في المضاعر النصب لأنه برد نجوبة وعلى أنت النصب حد في النور لأنه من أفاد خمسة هذا في المسلمات هذا مع الفاء كذلك مع الواو في سياده يقال هل اخلفت الامل ويتقبل الله منك ذلك هل أخلصت العمل ويتقبل الله منك ذلك هذا مع الاستفهام نظر نهل ندعاء الاستفهام تمني تمني هو طلب تمني هو طلب ما فيه برد او المستحيل ذاته بعد يعني شيء يوسف رشير اوس كهين حالك مستحيل يا قال يا ليتنا اا كي كان اا نرد كنا نعمل صالحا اا لا فنعمل صالحاً أو نعمل غير الذي كنا نعمل غير الذي كنا نعمل فنعمل يا ليتنا نرج فنعمل غير الذي كنا نعمل وقال الشاعر ألا ليت السباب يعود يوما فأخبره لما فعل المشيد قول آخر ليت الكواكب تدنو فأنظمها نظمه يقدم ما اول لكم كلمه والایه بيت الكواكب الكواكب تجنو سهم رما نظمك ها وقود وقود مدح فما اول لكم كلمه تدنوا لي فأنظمة يا ليت الكواكب تدنوا لي رقود مدح فما أغضى لكم تجد وقول أزوجة أي ربي يا ليكني معهم فأفوج فأفوج فوجا عظيما الشباب يعود يوما ألا ليك الشباب يعود يوما فأخبره أم وأخبره فأخبره ستقول وأخبره فيكون مصعوبا بألم وجوبا بعد وارب معي على الثماني الرجاء ما طلب ما ينتظى حصوله او ما هو قريب نعم ان شاء الله فهذا فجاء قريب قريب <تصفيق> قد يكون ما فيه شيء بعيد التمني والترجي هذا تعريفه الصلاحي تعريفه الصلاحي وقد يكون يعني في التمني ما يكون فيه شيء قريب وفي التردي ما هو شيء بعيد وعشير ومستحيل وذلك قد تعالى قد الآية يا هنال البيض صحي لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأضطرع من الحرص فأضطرع فأضطرع إلى إله المسر لعلي أبلغ الأسباب السماوات فأضطرع هنا لعلي نعل الترجي فالطلع منصوب في المضاعدة الوزوبة لوقوعه بعد فاء السببية المسبوقة بالطبع مسبوقة مالة بالطبع الطلع يكون مفروق في المضاعدة مفروق يعني يكون في المضاعدة مفروق وهنا يعني يسبب لعلّ تقنى لكن لعلّ هنا لم يوصل لم يوصل بعد جهاز لم يوصل بعد جهاز بعد قبل الشباب اصناف الثانويه ساطلعون يكون مسوق ترجى ببنين. ترجى ترجى لكن بناءا خصوص مستحيل ماشي وانما هذا التاييد للترجي والتمني في فرصه لكن قد يكون كأتصيلة التردي يكون المعنى هو معنى مستحيل قد تأتي صيلة التمني يكون معنى هو معنى القريب الحصر ثم التمني التردي بعد ذلك الأرض وهو الطالب برفقه طلب برفق يعني فلتدعو غيرك الدعوة هو طلبه لكن إذا كان بشيء فيه رفق فإن هذا يسمى العرب تعرض عليه الدعوة كانت تقول ألا أو لو أنك تزورنا ألا تزورنا فنكرمك او ونكرمك هذا تزور هنا هنكرمك او ونكرمك هو ماذا ونكرمك متحديد طلب مع انحياء الالحاق وتاكيد وحروف هللا هللا طلب يعني هي دعوه وينصح فيها ويؤكد الدعوه تقول انك انت مدعو انت مدعو لي وليد ها الارض تاتي بهذا الطلب انا تاتينا انا تستجيب لدعوتنا لو انك تستجيب يا رب لما تدعو وهو تحب وتؤكد واظهارها لولا اظهارها ل ولولا يصح أيضا أن تأتي للتحضير ولوما تأتي للتحضير واضح؟ تقول هل تزورنا فنكريمة أو ونكريمة تمام يا طلاب هذه السماء هذه ماذا السماء العليا النفي هل سمع النفي قول مثلا لا تبقى تت... آه... لا تقتل <تصفيق> في الماء الزائل فتقى في النهي او وتقى في الذم كنا هنا لا نافيه تكون نافيه خلاص هنا اشياء النفي لا تبغى تشيل و... والذين كفروا له نار جهنم لا يقضى عليهم هذا نفي صريحا فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك مم. لا يقضى عليهم فيموتوا يموت في المضايا منصوب بأنه ذات نجوبا بعد الثالثة السرية الواقعة بعد أن في أليم في النصب حيث النون لنفعان الخمسة وكذلك تعوضها بالواو فيأتي مكانها مالا الواو هذه الأمثلة أخرى هذه الأمثلة مطلقة قوله تعالى آخر سورة المنافق المنافقون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت ها ها؟ لو لو ايوه ها اثنيان ذكرت الايه شفت الايه اثني تمام ربي لولا اخصتني ايوه اصدقه اصدقه من الصادق اثني الايه وانفقوا مما رزقناكم وقبل ايات ياتي احدكم والموت الموت فيقول هنا يقول جاء بعد ما لا وانفقوا بعد امر وقبلها اوا فيقول المضارع منصوب بان مضار الوجوبه بدفاء شربيه واقع بعد فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا طلب لما طلب وهذا لولا في مال في جسد حضير يكون, يكون مالا من حضير وقد يكون بمعنى مالا العرص وقد يكون بمعنى التمني وهو أقرب التمني. يتمنى أن يرجع وهذا شيء فيه أسر لا يكون تحضيضا لأنه ما في طلب معه تأكيد هو الحق تحضيض قد يكونه أرضا لأنه في طلب مهادي خاطب رب لكن وفيه طلب لما هو مستحيل أو أسير وما أن يرجع وهذا أقرب حيثنا في ناحية تفسيرية لولا أخطني إلى أجل قريب فأصدق إذن الصدق في المضارع منصوم بأرمضة مجوبة بعد فاء السببية المسبوقة بالتمني ها؟ واضح؟ نعم نعم وأكون من الصالحين نعم أكون هنا فإن كان المبارح إجاء سبق بطلب أو نفين وجاء بعده فالسببية أول مئية كان منصوباً لعلم باطن وجبه فإن حذيثتها أعرب مجزوماً بماذا؟ بما سبقه من الطلب كما ذكر هذا في القطب قال مثل القول تعالى قل تعالوا أمر قل تعالوا أتلوا ليس أتلوا تلا جتلوا وأنا أتلوا القرآن ولن وأريد أن أتلوا لو كان هنا منصوبة كيف يكون قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربكم قل تعالوا أتلوا ما أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشربوا في شيء صحيح جاءت مجزومة بهذا فرق الإلة قل تعالوا أتلوا حذن فهمت دي معنى أن الواو غير موجود والواو المعية غير موجودة والفاق السبيع غير موجودة كذلك هنا فأصدق وأكون وعافظة ماذا واضح فأصدق وأكم من الصالحين فالألواه عاطفة وليشها وفأكون وأكم فجاءت مجزوغا قلتها فأصدق وأكم من الصالحين فقال هنا في المضالع مجزوب الأمر رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي وَهُوهُ أخ أخ أَخَّرْتَنِي أخر يعني هذا كان الأمر وإن كان الطلب يعني من الأجنى إلى لعنى سياك هو سياك الدعاء سياك هو يعني رب رب الأمر ومنه الدعاء في الايه وانفقوا مما رزقناكم من قبل اياف يك في احدكم الموت فيكون ربي لولا هذا في الأمر ماضي اخرتني الماضي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكون من الصالحين ايوه واكون هذا مجزوم لانه ماذا بفعل الامر الاول وانفقوا زي الامر الاول حذف فاء السببيه وهميه جاء مجزوما جاء مجزوما هذا سبب جزئي في ام هنا طيب الامثله هذه ذكرنا هذه الامثله زيد موجوده امثله أخرى آية آية كول لا مثل لا تجعل مع الله اله اخر فتلقى نعم تبعك ولا لولا خلت مشي كفيل الشرش لا ما كفيل الشرش لولا هذيك لو آ... فيقول ربي لولا خلت جا قال فصل هي تري نشاطيه لكن <تصفيق> ها أكون... لولا خلت أخر... لكن لولا لا تجزم لولا <تصفيق> اذا ولولا من الجواب من, من... من الشرط التي تدخل المضارع لكن لا تجزم لا كان فيه الجزمة الذي يعمل لهم كما سيأتينا يعني التي تنزم في عينين تدخل على المضارع هي شخوية تنزم في عينين أول فيها الشرق ثاني جواب الشرق <تصفيق> هذه ك... ستأتي إن شاء الله إن وما ومن ومهما وأي وإيانا وأينا وأنا ومهما وإذما على القوض على الأصح وحيثما وكيفما على تصحيحي المنهب الكوفيين خلافة من قصريين هذه تأتينا في الجواب هذه أجل أما هذه إذا ولولا وغيرها هذه شرطية تطرف على شرط الجواب لكن لا تزل لا تمالا لا تزل لولا أخذتني ما إلي من قريب فأصدق وائكم من أجل أنا أجل فيها الأمثال واضح ألا نعم هذه الزباجة المعيّة وفاء الشبابيّة طيب الحرف الأخير الذي هو أو إذا وقل في المضايح بعد أو الذي يتيه معنى إلى او إلا إذا وقع في المضالك بعدها حرف الهطف أو الذي هو المعنى إلى يعني الغاية انتضاء الشيء انتضاء ما قبل الشيئا فشيئا أو إلا مستثنائيا فإن أجل الضالب بعدها ينصب في قول الشاهد لأسكس في لن الصعبة أو قدرك للملاء فمن قادت الآمال إلا تفيد إلا الاستثناء أو الغاية ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا هنا تكون ما هذا لا أستسهدن الصعبة أو أدرك المنى يعني إلا أدرك المنى إلا إلا أدركتني المنية ويمكن أن تكون بمعنى إلى إلى غاية أن تدريك للمنين، لكن لا بد من المعنى من أن يستقيم المعنى لا بد من يستقيم المعنى المعنى فإنه مالا لا يصح أن أن تكون بهذا المعنى لا فقولك مثلاً لا أقاتلن الكافرة أو يسلمن يصح إلا أن يسلم إذا تقاتل كافح إلا يسلم أو إلا أن <تصفيق> نعم هذا هنا يتعلق بالنواصل واضح؟ ماذا النواصل قتل الجوازي ما؟ نعم فيك الهيناء نعم أنا قلت تمين تفايلون ها؟ على برد ها؟ تمالين التمين تكدير أو لا؟ ها؟ شوية شوية ما أقول لحالة تتضروا معجي جمد الدور السلام واضح عليكم الأمر بالضوار هذا هذا يوجد صالح لكم في صالح هنا من المواسط واضح المواسط نعم من عندي اشتاة من عنده إشكاة المواسط؟ ما في إشكاة؟ الجوازم الجزم في اللغة كلنا هو القطع وفي الاصطداع أطعه الجزم العامل آخر الفئر مضارع علامته السكون أو من يذوب عن هذا سبع هذه والجوازم ثمانية عشر هو رقم 17 لكن الاخيره خاصه بالشهر طيب والزواج 1111 وهي لم دماي ولم ولم ولم والما ولام الامر ادعاء ولا من ولا ان ادعاء وما ومن ومهنا واي وين وايانا و... وَأَيُّ وَإِيَّانَ وَمَتَى وَإِيَّانَ وَأَنَّا وَأَيْنَا وَهِذُ مَا وَكِيْثَ مَا وَإِذَا فِي في هذا أيضا ما يدل على أنه مشى على ماذا على المدرسة الكوفية في هذا ما يدل على أنه أيضا مشاعر على المدرسة الكوفية سيدي بيان تبقى الجوازم ثمانية عشر هذه الجواز على قسمين قسم يجزم فعلا واحدة وقسمه يجزم فعلين الاول فعل الشق ثاني <تصفيق> الاول فيها الشرط والثاني جوابه <صفيق> الاول في الماده كلها يا ابني الاول فيها شرط وثاني جواب ما يزجم فعلاً واحداً وهو سيطة حروف وكلها حروف باتتاق ما يزجم فعلاً واحداً كلها حروف باتتاق الأول جمس وهو حط نقل وجزم وقلب وجزم وشك وقلب ان حلف نفي هذه يدل على نفي الجهل والحذر ان كلتا لم احب فقد نفيت حضورك ومعنى الجسم أي جسمه للمضارع فإذا دخل على المضارع صارت صارت حركة آخره السكون أو ما ينوب عنه في التوصيل هو قلب لانه اصل المضارع يدل او لان المضارع في اصل فلانه المضارعه في الاصل يدل على الحال او الاستقبال فاذا دخلت عليه لم صار يدل على الماضي أي قذابته من الحان إلى الماضي تهمتم؟ لما قلت لك حضرت درس الأمس قل حضرت أو لم أحضر إذا قلت لم أحضر ماضي لما الحال يستخدم لم أحضر يعني ما شبك نفي بما شبك فإذا كنت أحضر لما تقريبه ماذا تعرفه؟ المبارك نحن مرمع عن المبارك يعني يدل على المالك الحال أو يستخدم لكن إذا تخذت لم صار يدل على المالك خلبته أم لا هذا معنى القلب هذا معنى القلب هذا معنى هنا باش هي صوت الفرق بينها وبين لما في ان شاء الله باش تصدق هذه الجا تاعنا احنا لا نعرفوا بعض التفصيلات من باب المثل اللي شرحناه الله يمنعنا توك در بين ناخذ تمرينات هذه الشيء تمرينات لا بد ان واضح كما قال سب الله عليه اللي تكاشف مما سبق يجيئان ياتي يشتغل يرجع يعني انا يكملينات داف الماضي داف النواقص ويرجع الى الكلمه ديال تمرينات الجوازي والتمرين اللي بعده حتى يشتغل ها هذا الامر هذا انت تجيب عليه نفس هذا الذي يريد أنا... أن أخذنا في الجانس الدرس كان واحد سأل كيف يتوكل من مدى تملاحه ومن كان واحد سأل وقفت وأجبت لهذا ومن ذلك كان موجود الشيخ محمد الله محي الجام الحميد أعطاك طريقة لتترخص بها وهو الأسئلة أنت واجع درسك وحفظه بعد أن تأتي إلى الأسئلة تسأل وتتجيب أنت تسأل وأنت تجيب، فتقول ما هي الأدوات التي تنصر المضاعب نفسها؟ تنصر المضاعب نفسها بجمال أن ولن وإيجا وكي وكي وإيجا، صح؟ طيب. ما معنى أن؟ حرف نصب ومصدر استقبال تجيب نفسك، ما معنى النصب، كلام ما معنى مصدر، كلام، ما معنى استقبال، تجيب، تتكلم، تجيب ما معنى لن أحكى وكذلك الأفعاد، التبرينات واضح؟ تاتيب الكميات جمله الفراش كما هذا الزياد هذا اولا من خلال الاجواء البدنيه مره ما مما يجب عليكم الاهتمام به الخط الخط تحسين الخط وبس رشا ايضا ان تشترك دفتر خط فيه كيفيه رسم الحط فيه كيفيه رسم يعني وشويه كيف ترسم ترسم الخط الطريقه هذه يا يا لكل حاجه هذه هي ر وهذه هي ر وهذه هي ر هذه كلها على ورقي القوالب وهذه هي ر لكن هذه مالها هذه ما لها انتبهوا زين انتبهوا لها ها برجو حاجه برجو حاجه وتذكروا ان توقع بسيطه هذه وكلامها طاقه باه صح هذه القراءه هذه واش حتى تجي في كتب الخط اربعه وياك هذا هشام هشام مليح صح وراهم هنا ها هذا واضح ارقام بعضو 100 و 100 هذه هي اصولي ديال الخط مثلا ما هي الطاقة في آفة كبيرا خطر. خطر النون أيضا فيه, فيه موابط في الحط البصل اللي يشعره وفيه مدى يطلق ومدى يمتل واضح؟ فتحسين الخطر أبداً فأختبئوا لها فتحاول تشتري دخط أنه في هذا وتتذبر عليه فتحسين الخمسه اهو od godine koji je